دفتر انشك خطيت حيدر حبيبي يشتعل من الشوق جمر لهيبي الشوق جمر <تصفيق> حبيبي يشتعل من الشوق جمر من الشوق جمر لهيبي علي يا علي, أبنصيبي علي المعجزه بحب الامير ابد مو باب انفتح لاجل جدار صار والله مولدك اشرف مكان صار والله مولدك اشرف مكان صارت الكعبه لك سيدنا دار صارت الكعبه لك سيدنا دار بك اتباعك ارغوسي ما ndbaa ghe, ardo si habak nasiibi, habak nasiibi. ndbaanji, qadda yadha al-khabibii, yishta'al minnishok, jamu ul-l-l-hiibi. yishta'al minnishok, jamu ul انا خذني الشوق بجناح الحمام انا حتى بيقضيتي احلم اطوف ولذلك يبتعد عن الكلام ولذلك يبتعد عن الكلام تضيع من لبهي بتك كل الحروب تضيع من لبهي بتك كل الحروب تضرب عروكي يضحني شوقي عروقي بضخني شوقي هوبك نصيبي هوبك نصيبي رجعت طلعت هدب حبيبي اسمك على العرش قبل الكائنات وانت باسمك يفتخر ظل العرش من كتر ما عاشقك بيك من سجاد على الحضره الفريش بيكون سجاد على الحضره الفريش حبك جنوني خايف بعيوني حبك جنوني أنا أدري العسكي لهم انت تختلف عنهم لأنك من دهب إن تحبك تسكين بجنت النعيم وليبغضة كو nosaur أنا أدري العسكي لهم انت راب تختلف عنهم لأنك من دهب إن تحبك تسكين بجنت النعيم انت احبك يسكن بجنتنا ايام واللي في فيه صبر تصباح حظاب واللي يبغضك فيه ودادي اسمك انادي ابو ودادي أنا أوفك نصيبي, أوفك نصيبي لهيبي يشتعل من الشوق جمره نهيبي يحوط نصيبي يا علي نصيبي يا علي نصيبي الهنبسة الصوتية والتوزيع حسنين العلي, العلي. كلمات الشاعر الحسيني فرحان البزون أعداء الرادود الحسيني مسلم اللامي Ya Ali, albuk nassibi. Ya Ali, albuk nassibi.